اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام وأنت قبرت روحهم وأنت أعلم بأسرارهم وعلانيتهم وقد جئناك شفعاء لهم فاغفر لهم يا غفور يا رحيم Allahumma 'afir lham ya 'afuur ya rahim. Allahumma 'afir lham walana ya 'afuur ya rahim. Warfag darjatum fil mahdiiin wa 'khluffhum fi fil ghabriin. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين